الرساله التي صدر بها يصنف رحمه الله تعالى الاصول الثلاثه ان كان هذا من صنعه هو او كانت ملحقه بها كما قال بعضهم الاصول الثلاثه الرساله معروف انما تبدا قال في ذا قيل لك واما الرسالتان اللتان في اول كتاب وهي الاربع المسائل والثلاث المسائل هذه ملحقه وعلى كل ما كانت ملحقه برساله او لا هي من كلام المصنف رحمه الله تعالى والرساله الاولى تضمنت ذكر اربع مسائل شرع فيها بقول اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل والعمل كذلك بهذه الاربع المسائل اذ العلم يقتضي العمل واذا قيل العلم واجب اقتضى ان العمل واجب فقد ينص عليهما معا قد يذكر العلم دون العمل وليس المراد انه يقتصر على العلم دون دون العمل لا بد من تعلم هذه الاربع المسائل وكذلك العمل بهن وذكرنا فيما سبق ان الوجوب هنا المراد به اعلى درجات الوجوب لان الوجوب قد يقابل الركن عند الفقهاء والركن ما لا يسقطه لا عمدا ولا سهوا والواجب يسقط سهوا لا لعمدا فهل المراد هنا الوجوب بهذا للصلاح الجواب لا وانما المراد به ما يقابل الركن لان الركن والواجب والشرط هذه كلها واجبات في الاصل كلها واجبات لكن الركن والشرط والواجب تاتي فوارق بينها بزياده على مطلق صيغه افعل لابد من شيء زائد على على ذلك حينئذ ما لا يسقط عمداً ولا سهواً يسمى ماذا يسمى رقناه هنا كذلك مراد به هذا المعنى فإذا كان كذلك فنفسر الوجوب هنا بما يوافق الرقن أو نقول هو أعلى درجات الوجوب لأن الوجوب يختلف حيث المراتب ولذلك منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه وإذا كان من الواجب ما هو متفق عليه حينئذ لا يكون في مرتبته ما هو مختلف فيه وهذا يبني عليه من حيث العمل ومن حيث الدعوه اليه ذكر المساله الاولى وهي العلم ففسره بقوله وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله اذا هذه ثلاثه انواع من المعارف والمعرفه في لسان العرب مرادفه للعلم هذا هو الصواب في اكثر قول اهل اللغه ان المعرفه والعلم بمعنى واحد وام التفاريق التي يذكرها اهل العلم في الفوارق بين العلم والمعرفه وانما هي الصلاح واكثر من دخل في تفصيل ما يتعلق بالعلم والضلل والشك ونحو ذلك هم اهل الاصول فذكروا الصلاحات خاصه لكن لا تنزل على على المعاني اللغويه فاكثر اهل اللغه على ان العلم والمعرفه بمعنى واحد مترادفان وحينئذ اذا كان المعرفه بمعنى العلم والعلم بمعنى المعرفه فشمل حينئذ العلم هذا شمل الضلال لذلك يسمى الظن علما في لسان العرب وجاءت ذلك به في القران فان علمتمهن مؤمنات والمراد بالعلم هنا ماذا اظن لكن اهل الاصول يقول هذا مجاز ونقول الصوم ماذا ان الاصر بقاء حقيقه على حقيقتها اللفظ يحمل على حقيقته ولا يحمل على على مجازه فدعوى المجاز هنا ضعيفه ويبقى الاصر على انه حقيقه اذا يحمل اللفظ او العلم مراد به الظن على حقيقته هنذا يفسر العلم بانه ادراك المعاني مطلقه ادراك المعاني مطلقه بمعنى ان المعنى قد يكون مفردا فدخل فيه ما يسمى بما يسمى بالتصور عند المناطقة وقد يكون المعنى مركبا ويكون مدلوله به بجمله اسميه او جمله فعليه وهو المسمى بالتصديق عند المناطقة لان العلم علما علم تصور علم تصديق علم تصور وعلم تصديق إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وصف وكلاهما يسميان علما يسميان بالمعرفة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام إذن تعلقت المعرفة هنا بماذا؟ تعلقت بالله فلها حينئذ معناها الخاص وتعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه ماذا؟ أن لها معنى خاص فالمعرفة باعتبال المتعلق لكن ليس المرد هنا المعرفة الفطرية ان يعرف الله تعالى فقط ثم لا تستلزم قبولا ولا عملا ولا طاعه وكذلك معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد بها المعرفه الفطريه وهو ادراك ان ذلك محمد صلى الله عليه وسلم فقط ثم لا يؤمن به ولا ولا يصدقه هل هذا مراد لان من لم يؤمن عرف انه نبي قد يعرف انه نبي ويقر بذلك لكن لا لا تثمر هذه المعرفه قبولا انقيادا للحق تنفعه الجواب الاول اذا هذه المعارف الثلاث يشترط فيها ان تكون معارف شرعيه والمعرفه الشرعيه والعلم الشرعي في هذا المقام ان تستلزم معرفته بالله تعالى قيادا وقبولا وتوحيدا الى اخره وكذلك ما يتعلق بنبي صلى الله عليه وسلم الشهاده له به بالنبوه والرساله والسمع والطاعه ومعرفه دين الاسلام كذلك قبوله وعدم رد شيء منه البت فإذا كان كذلك فتحققت حينئذ المعارف على وجه الشرع قال الثانيه العمل به وثالثه الدعوه اليه الرابعه الصبر على الاذى فيه والمراد بهذه الاربع المسائل قيدها المصنف رحمه الله تعالى بالوجوب لان العلم منه واجب ومنه ما دون الواجب واذا كان كذلك فالعمل كذلك العمل بالعلم الواجب ها واجبا والعمل بالعلم المستحب مستحب والدعوه الى العلم المستحب مستحبه والى العلم الواجب واجب والصبر قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا اذا كل منها يكون على مرتبتين منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب حينئذ ذكر المصنف ان المراد بهذه المسائل التي يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمه لانه قال علينا فعما حينئذ كل مكلف من ذكر او انثى سواء كان حرا او او عبدا فاذا كان كذلك فتقيد الحكم بماذا بالواجب منه ثم ذكر الدليل على هذه المسائل اربعه والدليل عام من من المدلول كما سياتي على المستدل عليه قال رحمه الله تعالى والدليل قول تعالى الدليل على هذه المسائل اربعه وعلى وجوبها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم هذه ايه يؤتى بها عند افتتاحي السور هي سنه والعصر قال محشي اقسم تعالى بالعصر اختلف بالعصر هل المراد به العصر الوقت المعلوم معروف او المراد به مطلق الزمن قيل وقيل يعني ثمة اقوال فيما يتعلق به بتفسير العصر اقسم تعالى بالعصر وهو الدهر يعني الزمن الذي هو زمن تحصيل الارباح والاعمال الصالحه للمؤمن يعني مطلق العصر بمعنى انه ماذا او العصر المطلق العصر بمعنى انه مطلق الزمن فأقسم به بمطلق الزمن العاصر يعني الزمن من حيث هو لما خصه جل وعلا قال لأنه زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين لأن الحدث الذي هو العمل لابد له من زمن بس كذلك كل حدث لابد أن يقع في زمن ولابد أن يقع من ماذا من فاعل إذن ولذلك الفعل مصطلع عليه عند أهل اللغة يجتمل على جزئين جزء هو زمن وجزء هو حدث قال قامه في الزمن الماضي، يقوم في الزمن الحالي، قم في الزمن المستقبل، إذن كل حدث لابد له من ماذا؟ لابد له من زمن، فلما كانت أعمال المؤمنين الصالحة تقع في زمن أقسم الله عز وجل تعظيماً لهذا الزمن الذي يكون محلاً وظرفاً للأعمال الصالحة، والله عز وجل هو أن يقسم ما شاء من مخلوقاته بخلاف المخلوق، فلا يقسم إلا بالله عز وجل، وقد أقسم الله عز وجل به بالشامس والضحى ونحو ذلك، قال الذي هو الزمن تحصيل الارباح والاعمال الصالحه للمؤمنين وكذلك بالمقابل زمن الشقاء للمعرضين لان الكفره لابد له من ان يقع في زمن والمعصيه من حيث هي معصيه لابد ان تقع فيه في في زمن ولما فيه من العبر والعجائب للناظر عبر جمع عبره والاسم من الاعتبار والعجائب للناظرين عجائب جمع عجيب عجائب مثل افيل وافاه والعجب العجاب الذي يتعجب منه يعني الامر الذي يتعجب منه فتقع العجائب في هذا الزمن وانت ترى من شان المؤمنين ومن شان الكافرين كل منهما قد وقع منه ما يتعجب منه الناظر قال لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر ان الانسان اكد لان المقابل هنا منزل منزله المنكر كذلك اذا كان المخاطب في الاصل المخاطب اذا لم يكن منكر وكان خالي الذهن فحينئذ لا يؤتى بمؤكد له ولا واحده لا يؤتى بمؤكد وان معلوم ان انها من المؤكدات فحينئذ اكد الله تعالى الخبر بناء على ماذا على ان المخاطب منزل منزله المنكر او انه منكر اما هذا واما ذاك حينئذ جاء به بلفظ ان للتوكيد وان هذه تقوم مقام تكرار الجمله الاصل الاصل فيها الانسان في خسر الانسان الذي لفي خسر الانسان ولفي خسر فحذفت الجمله الثانيه والثالثه على قول والثانيه على التكرار بانه جملتان حينئذ حذفت الثانيه او الثالثه وجاء بي ان وان هذه عوض عن تكرار الجملتين ولذلك قال اهل النحاه قاطبه باكثرهم ان ان زيد القائم حذف تكرار زيد قائم زيد قائم زيد قائم ولما كان التكرار فيه شيء من الحشو وفيه شيء من الفحشي حينئذ حذف الجمله الثانيه والثالثه وجاء بي بان هكذا كل مؤكد يكون الاصل فيه ماذا انه لي لتكفايه عن التكرار والمؤكدات هذه ليست مؤكدات للمفردات وانما هي مؤكدات للجمل يعني تاكيد خساره الانسان فاذا قلت ان زيد قائما يعني قيام زيد هو المؤكد وليس زيد فقط وليس القيام فقط لان ان هذه تدخل على ماذا على الجمله الاسميه حينئذ دخول على الجمله الاسميه يصيرها ماذا يصير تاكيدا لمضمون الخبر المثبت للمحكوم عليه وهو المبتدا حينئذ ان زيدا قائم هذا توكيد قيام زيد هنا في هذه الايه تاكيد ماذا خساره الانسان فخساره الانسان مؤكده قال ان الانسان الانسان هذا ال هنا ما نوعها هذه ها استغراق او جنسيه او عهديه ها للاستغراق ضابط الا للاستغراقيه انه يصح حلول كل محلها حقيقه لا مجازا والجنسيه يصح ان ياتي في موضعها بكل لكن مجازا لا لحقيقه مجازا لا لحقيقه حينئذ ان الانسان لفي خسن لو قلت ماذا ان كل انسان كل انسان حقيقة كل فرض من أفراد الإنسان لا في خسر إلا ها حقيقة أو لا حقيقة الرجل خير من المرأة ها تابعي لا تغلط ها جسية والاستغراقية ها لو قلت استغراقية حينيذن جئت بماذا بلفظ كل حقيقة كل فرض من أفراد الرجال خير من كل فرض من أفراد النساء خلط ليس بالصحيحة صح يا اولى ليس بالص قد يكون قد يكون كافرا ومؤمنه خير من 1000 كافر ولو كان رجلا صحيح اذا يصح ان تاتي بلفظ كل هنا كل رجل خير من كل امراه حينئذ يكون على معنى ماذا على معنى المجاز يعني لا يكون تابعا لكل فرد وانما يكون فيه في البعض او في الجمله اذا ال الاستغراقيه تفارق ال التي للجنس في ان الا الاستغراقيه تاتي بلفظ كل تحل محلها حقيقه لا مجازا بمعنى ان الحكم يتبع كل فرد فرد وكل انسان الزمنه طائره في عنقه كل انسان كل فرد من افراد الناس والمراد بافراد الانسان زيد وعمر وبكر الى اخره هل كل واحد منهم يلزم طائره في عنقه نعم وكذلك اذا هذه كل تخلف الحقيقه اما اذا كان في الجمله لا في جميع الافراد فهو حينئذ يكون مجازا يكون مجازا المثال الذي ذكرناه سابقا هو المثال الذي يذكره النحات في كتبهم هنا قال ماذا ان الانسان اذا كل انسان لفي خسر ان لم هذه وقعت في جواب القسم لان الجمله الاولى ال واو هذه واو القسم والعصر هذا مجرور وجره كسره والعامل فيه الواو والو مثل قولك بزيد مزيد زيد هذا مجرور وجر بماذا بالباء اذا الباء حرف جر والواو هذه حرف جر وقسم فنريد ان تعمل ماذا تعمل الجر نريدنا والعاصي العاصي هذا مجرور به بالواو ان الانسان لفي خسرن هذا هو الخبر يعني لفي خساره لفي خساره ودخلت اللام هنا كذلك لتاكيد يعني وقعت بجواب القسم قال هنا اي جنس الانسان من حيث هو انسان في خسار في مسعاه ولا بد في سعيه وتحصينه كل انسان فالعصر في ماذا انه اذا سعى وتحرك وعمل واراد وفعل وقال فهو في في خساره الا من الثنيين وقوله جنس الانسان هذا فيه في نظر الاعتبار التعبيري بالجنس والاصل يقول ماذا كل انسان كل انسان اما الجنس يعني الحكم على على الجنس هذا لا يكون حكما باعتبار الخارج وانما يكون حكما باعتبار الذهن ولا يحكم عليه بذهن ذهن لا ليس محلا للحكم بمعنى ان الانسان من حيث هو انسان يعني حيوان الناطق وحيوان الناطق هذا وجود ووجود ذهني والخساره انما هي تابعه للافراد لا للمعنى الذهني او لا فلذلك التعبير بالجنس في نظر اي جنس الانسان من حيث هو انسان كذلك من قولي قوله من حيث هو انسان في نظر في خسران اي في ضلال وهلاك في مسعاه يعني في سعيه وما يفعله ولا بد الا من استثنى الله تعالى في هذه الصوره وهو من قام بهذه الخصال الاربع الايمان بالله والعمل الصالح في نفسه وامر غيره به والصبر على ما ناله منهم من قام بهذه الخصال وهي الايمان بالله لذو الرفع الايمان بالله رزق خفض على انه بدل او عطف بيان اذا هذه الخصال الاربعه دل عليها النص الا الذين امنوا يعني الا المؤمنين وعملوا الصالحات هذا الثاني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاليمان والعلم ماخوذ من قوله امنوا والعمل الصالح في نفسه يعني ليس متعديا لغيره من قوله وعملوا الصالحات والعطف هنا من عطف الخاص على العام لان العمل داخله فيه مفهوم الايمان وان كان هذا من المواضع التي وقع فيها نزاع عند السلف يعني في تفسيره من حيث اللفظ لا من حيث تقرير معنى الايمان عند السلف يعني اذا نظر في هذه الايه ففيها قولان منهم من المقال اذا التمع الايمان والعمل الصالح حين اذا افترقا فيراد بالايمان هنا ما يكون في الباطن والعمل الصالح يكون الظاهر هذا لا اشكال فيه لكن لا يلزم منه ماذا تقرير ان مسمى الايمان لا يشتمل على الاعمال اعمال الجوارح يعني ليس بلازما وانما هنا النظر فيه في الايات فقط وقول وتواصلوا بي بالحق تواصلوا تواصل تفاعل اذا كل منهما يوصي الاخر تقاتل القوم يعني قاتل بعضهم بعضا كل منهما ماذا كل منهم احدث قتالا وكذلك تضارب القوم يعني كل منهما ضارب ومضروب حينيذ يقول هذا يدل على المفاعلة وتواصل بالصبر كذلك قال هنا إلا الذين آمنوا استثنى سبحانه الذين آمنوا وجاء بالذين آمنوا ولم يأتي بالمؤمنين للدلالة على أن الاستثناء إنما هو لوصف الإيمان إلا الذين آمنوا استثنى سبحانه الذين آمنوا فإنهم ليسوا في خسر لأن ما بعد إلا يأخذ نقيض ما قبل إلا وحكم أولا على أن كل إنسان في خسر وهلاك وضلال إلا من آمن حينذ انتفى عنه وصف ماذا ها؟ الضلال والهلاك والخسران فإنهم ليسوا في خسر ففيه ما يوجب الجدة والاجتهادة في معرفة الإيمان والتزامه وفيه العلم يعني المسألة الأولى التي العلم معرفة العبد ربه ودينه إلى آخره هذه ما خوذت من قوله إلا الذين آمنوا ومعلوم ان الايمان علم وعمل علم وعمل اذا تضمن الايمان هنا في قول الذين امنوا الدلاله على المساله الاولى المساله الاولى ما وجه كونها واجبه عرفنا ان الايمان يشتمل على العلم فدل على المساله الاولى لكن المصنف قال ما الذي يجب تعلم اربع مسائل الاولى العلم ما الدليل على الوجوب من هذا النص اولا قول لفي خسر ولا شك ان الانفكاك من الخساره والهلاك والضلال واجب يعني لا يتم ترك هذا الهلاك الا بماذا بالتلبس بالعلم وما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب فهو يعني وفعله واجب هذا الاعتبار صارت ماذا صارت الدلاله هنا على اثبات ان العلم واجب من المسائل الواجبه قال هنا وفيه العلم فانه لا يمكن العمل بدونه بدون علم وفيه حياة الانسان يعني العلم هو الايمان فيه حياته حياة الانسان وقوله فانه لا يمكن العمل بدون علم هذا وجه اخر والوجه الاول اولى بالاعتبار ان الايمان علم وعمل واذا كان كذلك فدلالته على المساله الاولى اولى قالوا عمل الصالحات اي ليس في خسر بل فاز وربح لانه اشتروا الاخره الباقيه بالدنيا الفانيه فانيه الذاهبه الزائله وفيه الحث على العلم يعني الحث على العلم لانه لا نجاة الا بماذا الا بالعلم كيف تعرف الايمان تتعلم كيف تعرف العمل الصالح تتعلم كيف تعرف الدعوه كيف تصبر على الاذى كل ذلك يكون بماذا بالعلم كل ذلك يكون به بالعلم ولذلك التعاطف هنا الاربع هذه كلها داخله على على ما سبق فالعلم في قول الذين امنوا شمل العمل الصالح والعمل الصالح منه ما الدعوه اولى ومن العمل الصالح كذلك الصبر في داخله في كل ما ما يعني العطف بقوله عامل الصالحات تواصل بالحق تواصل بالصبر هذا تفصيل لما دل عليه قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات عاملوا الصالحه لان من العمل الصالح التواصي بالحق من العمل الصالح التواصي بالصبر قال الا ليس في خسر بل فاز وربح لانه اشترى الاخره الباقيه بالدنيا الفانيه وفيه الحظ على على العلم فان العامل بغير علم ليس من عمله على طائل كما مر تقريره وفيه العمل وهو ثمره العلم اذا دلل على مساله الثانيه بقوله عامل الصالحات وتراصوا بالحق اي اوصى بعضهم بعضا اخذ اوصى بعضهم بعضا من قولي ماذا تراصوا لان ماده التفاعل تدل على احداث الفعل والحدث من كل منهما وتصور ذلك في قولك اذا قلت تضارب القوم او تقاتل القوم وكل منهما ماذا فاعل لي للحدث وهو فاعل ومفعول به لذلك اذا قلت ماذا ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا كل منهما زيد وعمر هذا ضارب ومضروب مضروب لا بد من ماذا من اثنين وكذلك المقاتل لابد مين من اثنين تقاتلا زيد وعمر قاتل زيد عمرو كل منهما لابد ماذا ها ان يكون قاتلا او مقتولا بحيث السبب قال هنا واوصى اي اوصى بعضهم بعضا بالايمان بالله وتوحيده وبالكتاب والسنه والعمل بما فيها وفيه الدعوه اليه وتواصوا بالصبر اي على اداء الفرائض واقامه امر الله وحدوده ويدخل فيه الحق الواجب والمستحب يعني في قوله تواصلوا بالحق الحق الواجب والحق المستحب كما دخل في قوله الصالحات عامل الصالحات يعني الاعمال الصالحه فدخل فيه الواجب والمستحب وكذلك في قوله الذين امنوا دخل فيه اصل الايمان ودخل فيه كمال الايمان الواجب ودخل فيه كمال الايمان المستحب قال أي على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده ويدخل فيه الحق الوادب والمستحب وفيه الصبر على الأذى فيه تواصلوا بالصبر صبر على ماذا؟ على الأذى لأنه إذا دعا فلابد حين ذن أن يناله ما يناله وفيه الصبر على الأذى فيه فإن من قام بالدعوة إلى الله فلابد أن يحصل لهم من الأذى بحسب ما قام به وفيه وفي هذه الصوره الكريمه تنبيه على ان جنس الانسان كله في خسار الا من استثنى الله الا من استثنى فجعل الاصل ماذا في الانسان الخساره كما قال انه كان ظلوما جهولا فالاصل في الانسان ماذا الاصل الجهل والاصل الظلم ولذلك اذا جهل الانسان وظلم لا يقال ماذا لماذا ظلم وانما اذا عدل يقال لما عدل لانه تبع الحق وكذلك اذا علم يقال كيف كيف فعل ولذلك يقال للعالم كيف طلبت العلم ولا يقال للجاهل كيف صرت جاهلا لماذا لانه على الاصل والاصل بقا ما كان على ما كان عليه واليقين لا يزول بالشك والاصل من لسان الجهل فيبقى على على اصله واذا تعلم وانتقل من وصف الجهل الى العلم يقال له كيف تعلمت كيف وصلت الى هذه المرتبه اما الجاهل فهو كما اسمه جاهل لا يسال عامه عما يفعل قال هنا فلا بد ان يحصل له من العذاب حسب ما قام به وفي هذه صوره الكلمه تنبيه على ان الجنس الانسان كله في خسار الا من استثنى الله وهو من كمل قوته العلميه بالايمان بالله وقوته العمليه بالطاعات كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل انسان فيه قوتان قوه علميه وقوه عمليه عينذا يلزم تكميل قوته العلميه بالايمان والعمل الصالح ثم بعد ذلك قوته العمليه بالعمل بما دل عليه العلم قال وقوته العمليه بالطاعات اذا يجمع بين امرين علم, علم عمل وهذا شان الايمان العلم والعمل فالعلم يقتضي العمل فان لم يقتض العمل فهو حجه عليه لا, لا له فهذا كماله في نفسه ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وامرهم به وبملاك ذلك وهو الصبر وهذا غايه الكمال ومعنى ذلك في القران كثير قال ابن القيم وقال ابن القيم رحمه الله تعالى جهاد النفس اربع مراتب جهاد النفس اربع مراتب احدها ان يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق يحتاج الى مجاهده احتاج الى مجاهده طلب العلم يحتاج الى جهاد يحتاج الى مجاهده لانه يحتاج الى صبر ان يجلس وان يستمع وان يفهم وان يحاول ان يفهم وان يحفظ وان يكرر وان يراجع وان يسال وان يجرد الى اخره هذا كله إذا لم يكن معه صبر ومعه جهاد حينئذ لن تحصل له العلم البتة ولذلك العلم لابد له من حفظ ولابد له من فهم ولابد له من مراجعة حينئذ هذا لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بيب المجاهدة والنفس تأبى, تأبى ذلك إلا من فتح الله تعالى عليه الذي لا فلاحة لها ولا سعادة في معاشها أي حياتها ومعادها أي آخرة إلا به يعني به بالعلم هذا كله إذا لم يكن معه صبر ومعه جهاد بالعلم النافع والعمل الصالح العلم النافع الهدى والعمل الصالح لا حياة ولا سعادة ولا نجاة ولا فلاحة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح لماذا؟ لأنه لن يحصل له الإيمان إلا بذلك ولن يحصل له التوحيد وتحقيق التوحيد إلا بذلك فلولم يتعلّم لهلكة لما ميّز بين التوحيد والشرك ولما ميّز بين الكفر بالضغوط والإيمان بالله فوقع في الحرج وليس ي tobacco قال ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين او كذلك متى فاتها اي فات النفس علمه اي علم الهدى اي علم الهدى والدين الحق شقيت في الدارين في الدنيا والاخره الثانيه المرتبه الثانيه من جهاد النفس ان يجاهدها على العمل به بعد علمه فيتعلم اولا ويعمل ثانيا والا فمجرد العلم بلا عمل ان لم يضرها لم ينفعها بل الضرر حاصل لماذا لا نعلم سيكون آثما اذا ترك العلم الواجب ولم يعمل به حينئذ يكون ماذا يكون آثما يكون آثم الثالثه ان يجاهدها على الدعوه اليه وتعليمه من لا يعلمه اذا كان العلم واجبا وجبت الدعوه اليه والا كان من الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والبينات ما قال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ينعنهم اللاعون الا الذين تابوا الايه قال ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله لا ينفع لانه لا يكون ماذا لا يكون علما نافعا والعلم اذا جاء في الكتاب والسنه فلا يراد به الا العلم الشرعي علم الدنيوي ليس بداخل في النصوص البتة وهذا محل وفاقي لأن لا يشمل العلوم الدنيوي الأخرى, الأخرى وإنما يختص بعلم الكتاب والسنة ثم إذا لم يكن نافعاً فلا يترتب عليه ما جاء من الثناء والمدح لأهله وما يرتب عليه من الثواب في الدنيا والآخرة وإنما يكون نافعاً إذا اقتضى العمل فأما إذا لم يقتضى العمل فهو حجة على العبد فلا تشمله النصوص حينئذ فلا تشمله النصوص حينئذ لا تشمله النصص حينيذ إنما يخشى الله قل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل ربي زدني علم كل هذه النصص لا يراد بالعلم فيها وغيرها إلا بالعلم الشرعي ثم العلم الشرعي الذي يقتضي العمل بهذا القيد ولذلك يقيد حتى في الأحاديث اللهم نسألك علما نافعا متى يكون نافعا إذا اقتضى العمل إذن علما نافعا هذه صفة كاشفة أو للاحتراز هذه صفة الاحتراز لان العلم علمان علم نافع وعلم غير نافع النافع الذي يقتضي العمل والعلم غير النافع والذي يكون الانسان مجانبا للعمل ولو حفظ القران وفهم تفسيره وحفظ السنه الى اخرها لا ينفع ذلك البت بل يكون حجه عليهم قال الرابعه يعني من مراتب جهاد النفس ان يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوه الى الله وعذ الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل قوله ويتحمل ذلك كله لله إشارة إلى الإخلاص لأن الإنسان قد يتحمل لا يكون إلا مرآة وطلب الليل السمعة والثناء أنه ابتلي في الله تعالى ويشتكي إلى إلى الخلق قل هذا مناف الليل الصبر ويشتكي إلى الخلق بل الصبر لابد ان يصبر لله لا يصبر لشيء اخر البتة فاذا استكمل هذه المراتب الاربع صار من الربانيين فان السلف مجمعون على ان العالم لا يستحق ان يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء اذا جمع ماذا المسائل الثلاث اولا ما يتعلق بالعلم ثم العمل ثم الدعوه اليه ولا يكون عالما الا اذا جمع بين هذه المسائل الثلاث قال رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله تعالى هو محمد بن ادريس القرشي الامام الشهير توفي سنه 420 رحمه الله تعالى صاحب المذهب المشهور قال رحمه الله تعالى وما انزل الله حجه على خلقه الا هذه الصوره لكفتهم لكفتهم اي حصلت بها الكفايه وحصل بها الاستغناء عن غيرها قالوا اكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به استغنيت به أو قنعت به لماذا؟ لأنها اجتملت على أصول ومعلوم أن الأصول تترتب عليها الفرح فإذا جاء إطلاق الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح والدعوة والصبر على الأذى هذه أصول عامة أربعة أصول فلذي شملت كثيرا من أصول الاحكام فلو لم يريد من الصور الا هذه الصوره لكفتهم لما اجتملت عليه من عظيم الاصول قال لعظم شانها مع غايه اختصارها لو فكر الناس فيها لكفتهم لجمعها للخير بحذافيره فانها دلت على العلم والعمل وان لم تاتي على تفصيل العلم وعلى تفصيل العمل فانها دلت على العلم والعمل والدعوه للحق والصبر على الاذى فيهم فتضمنت جميع مراتب الكمال الانسان كمال الانسان يعني تكميل الانسان لنفسه ورفعه نفسه عن الحياه البهيميه لا يكون الا بالايمان والعمل الصالح والا لا فرق بينه وبين البهيمه البتة لا فرق بينه وبين البهيمه البتة قال فهي حقيقه بان يقال فيها ما قاله هذا الامام الجليل وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هو كما قال يعني كما قال الشافعي رحمه الله فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر دمع بين المسائل الأربعة وانظر هنا شيخ نسلام محمد من الوهاب رحمه وتعالى لا يخرج عن سنن أهل العلم البتة وهذه المسائل الأربعة نص عليها ابن قيم رحمه وتعالى في مراتب جهاد النفس وهو الذي عاناه ابن تيمية هنا رحمه وتعالى ولكنه فصل رحمه الله اتى بعبارات اخرى ولكننا موافقه لما ذكره السابقون فليس عند ائمه الدعوه نسيما من, من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وابنائه واحفاده شيء يخالف السلف البتة فليس في دعوتي ماذا شيء مخالف للبتة فدعوى انهم عندهم غلو في تكفير او انهم خوارج او نحو ذلك هذه لا تعرف الا عن الزنادقه والمشركين إما زيد دقيق واما اما مصطفى الطعن في امه الدعوه لا يخرج ان واحد من هذين الامرين اما هذا واما ذاك اذا قوله هنا كان في نفسه مؤمنا صالحا ومغيليه موصيا بالحق موصيا به بالصبر هي المسائل الاربعه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي كذلك قبل ذلك ماذا هي نص الصوره السابق العصر انسان الى اخره قال هنا وقال البخاري رحمه الله تعالى هو محمد بن اسماعيل جبل الحفظي صاحب الصحيح الذي اصحى الكتب بعد كتاب الله متوفى سنه 256 رحمه الله تعالى قال ماذا باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل ترجم رحمه الله تعالى بالبداهات بالعلم بل نص على ذلك فان كان ترجم هنا ماذا اخذنا بالمعنى المصنف رحمه الله تعالى العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل لماذا لانه لا يصح قول الا بعلم والمراد بالقول هنا ماذا القول الذي يتعبد به والذي يكون مباحا لا يعرفه ولا يميزه عن غيره الا ماذا الا من علمه وكذلك العمل لا يكون عمل الا على وفق العلم فالعلم سابق والقول والعمل لاحق الاساس الذي يصح عليه القول والعمل هو العلم هو الاساس الذي يكون الذي يكون سابقا والذي لا تصح الاقوال ولا الاعمال الا به بتحصينه قال ترجمه رحمه الله تعالى بالبداهة بالعلم يعني قدمه وابتدا بهم لان تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل بل ليس خاصا به بالقول والعمل الفرض بل حتى المستحب لا يجوز ان يعمل عباده المستحبه الا اذا علم ماذا كيف يتعبد ولذلك قد يكون الشيء في اصله مستحبا لكن في تفارعه يكون واجبا اولا يقوم فيتنفل برقعتين الصلاة من حيث الإقدام عليها مستحبة أو لا مستحبة صلى الظحى لكن يجب أن يصلي كما أمره الله تعالى فيكبر يقرأ الفاتحة أو واجبات أو لا واجبات إذن الإقدام هذا مستحب وتوصف الصلاة من حيث الإجمال بكون ماذا مستحب لكن في تفاصيلها لابد أن يأتي بالواجبات والأركان لابد أن يأتي بالواجبات والأركان ثم شروط كذلك تحقق اصل كذلك القول المسحب لو كان عباده والعمل المسحب لو كان عباده يتعين عليه ان يتعلم فهو فرض له لا يصح الا بماذا الا بالعلم قال ان تعلم العلم الفاضل مقدم على القول والعمل وذلك ان قول المرء وعمله لا يصح الا اذا صدر عن علم وهذا محل اتفاق بين بين اهل العلم لا يصح اذا كان عن علم لانه يحتاج الى نيه الى اخلاص والاخلاص يحتاج الى علم والنيه تحتاج الى الى علم فلا بد ان يعرف النيه التي تكون مصححه للعمل وفي الحديث او في الصحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه وهذا قاعده من قواعد الدين بها يتميز العمل المقبول من غيره من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد منطوقه ان العمل الذي لم ياتي به الشرع فهو مردود على صاحبه ومفهومه مفهوم المخالفه ان العمل الذي يكون على وفق الشرع فهو مقبول هو من عمل عملا ليس عليه امرنا يعني ديننا لم ياتي به الاسلام ليس من شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد اي مردود عليه ومفهوم مفهوم مخالفه ان من عمل عملا موافقا للشرع باطنا وطاهرا فهو فهو مقبول فهو مقبول وقد قيل وكل من بغير علم يعمل اعماله مردوده لا تقبل الذي يعمل بغير علم اعماله مردوده لانه لابد انقع خلل اما في الباطن واما في الظاهر وهذا يدل على على فضيله العلم ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المفتاح ذكر ان من ابرز ما يدل على فضيله العلم وانه متعين على العبد انه لن يصح له عباده سواء كانت مستحبه او واجبه الا بالعلم لان كل عباده بالاجماع لا تصح الا بتحقق شرطين الاخلاص والمتابعه الاخلاص والمتابعه فلا اخلاص الا بعلمه كيف يعرف الاخلاص كيف يتعلم الامور التي تعيق الاخلاص او تقويه او تكون عائقه بينه وبين تحقيق الاخلاص كيف يتعلم المتابعه صل كما رايتموني اصلي اذلابد ان نتعلم ماذا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ليس خاصا بالصلاه صوموا كما رايتموني اصوم حجوا كما رايتموني احج اتقوا القران كما رايتموني اتقوا وهكذا كل عباده لابد ان تكون ماذا ان تكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا المتابعه لن تتحقق الا بالعلم هذا يدل على انه لابد ان يقدم العلم على على العمل قال وكل وكل من بغير علم يعمل اعماله مردوده لا تقبل مردوده لفوات الشرطين او لفوات احد الشرطين اما الاخلاص واما المتابعه فوات الاخلاص فوات لها توحيد وقع في الشرك وفوات المتابعه حينئذ نقع في ماذا في البدعه فعينئذ اما مشرك واما مبتدع اما مشرك واما مبتدع قال هل تمكنون عباده الله تعالى التي حق على خلقه وخلقهم لها الا بالعلم هل يمكن ان يتعبد الله تعالى بالعباده التي خلقهم لاجلها الا بالعلم الجواب نعم لا بد اذا ان نقدم ماذا ان يقدم العلم قال والدليل قول تعالى هذا تابع لكلام البخاري رحمه الله تعالى العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فاعلم هذا امر والامر يقتضي الوجوب الامر يقتضي الوجوب فاعلم اذا حصل العلم صل يعني اقيم الصلاه وحصل الصلاه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك الصافر هذا عمله فقدم العلم على العمل اذا اعلم اولا لا اله الا الله ثم بعد ذلك الصافر استدل المصنف رحم الله تعالى بهذه الايه الكريمه على وجوب البدائة بالعلم قبل القول والعمل هو واجب بالاجماع هذا لا خلاف فيه لا يصح للعابد ان يقدم على عباده الا اذا تعلم هذا محل اجماعي بين العلم فلا يصح ان يقدم على الحج الا بعد ان يتعلم ولا يصح ان يقدم على صلاه الا بعد ان ان يتعلم هكذا قال على وجوب البدائة بالعلم قبل القول والعمل ثم استدل بها البخاري رحمه الله تعالى على صحه ما ترجم به وذلك ان الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين بالعلم ثم العمل بالعلم ثم بالعمل والمبدؤ به العلم في قوله فعلا قدمه ثم قال استغفر هذان امران الامر الاول علم والثاني صفر اذا قدم العلم على على العمل قال والمبدؤ به العلم في قوله فعلم انه لا اله الا الله ثم عقب به بالعمل في قوله واستغفر لذنبك فدل على ان مرتبه العلم مقدمه على مرتبه العمل وان العلم شرط في صحه القول والعمل شرط في صحه القول والعمل هذا محل اتفاق محل اجماع علم. لن يصح قول ولا عمل الا الا بتقدم العلم عليه لان العبادات توقيفيه يعني موقوفه على على الدليل حينئذ ان يكون العلم ماذا يكون سابقا والعمل يكون لاحقا فلا يعتبران الا الا به فهو مقدم عليهما لانه مصحح النيه المصححه للعمل مصحح النيه وهذه النيه مصححه للعمل اذا على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال فبدا بالعلم قبل القول والعمل يعني في الايه حيث قال فعلم انه لا اله الا الله ثم قال واستغفر لذنبك ولا يبدا الا بالاهم فالاهم وهكذا فالاهم فالمهم يعني الاهم الثاني هذه افعل توضيلا ست على بابها وانما المراد به ماذا المهم وقال صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به ابداوا بما بدا الله يبداوا بما بدا الله به هذا عندما جاء الى الى الصفا ان الصفا والمروه فقدم الصفا على المروه لان الله تعالى بدا به ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين في رسالته السابقه اربع مسائل يجب علم بهن وكذلك العمل وان لم ينص على على العمل لما ذكروه سابقا انه لا ينفع علم دون دون عمل ثم قال اعلم رحمك الله ويقال فيه ما قيل فيما سبق انه يجب على كل مسلم ومسلمة انه يجب على كل مسلم ومسلمة يجب ها كالوجوب السابع يعني اعلى درجات الوجوب لان هذه المسائل الثلاثه التي سيذكرها هذه واجبة بل هي ركن لان الاولى تتعلق بتوحيد الربوبيه والثانيه تتعلق بتوحيد العباده والثالث يتعلق بالولاء والبراء وكلها اركان وقوله على كل مسلم ومسلمه قال مكلف من ذكر وانثى حر وعبد وجوبا عينيا وجوبا عينيا يعني لا يقوم احد مقام احد هذا المراد بماذا الوجوب العيني يعني يتعلق بكل شخص بذاته كالصلوات الخمس واما صلاه الجنازه مثلا نقوم زيد عن عمرو اذا صلى زيد وعامر حيلين سقط عن الباقين اذا قام احدهم عن الاخر بخلاف ماذا الوجوب العيني كصلوات الخمس وصوم رمضان نحو ذلك وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه ولا يعذر بجهله البتة لا يعذر بجهله البتة كما مر معنا وقوله على كل مسلم او مسلمه هذا تصريح بما ابهمه في الرساله السامقه يجب علينا هنا قال علينا وهنا قال على, مسلم على كل مسلمه على كل مسلم ومسلمه هل الفرق بينهما الجواب لا وانما فصل في الثانيه ما اجمله فيه في الاولى ما الذي يجب قال تعلم تفاعل بمعنى ان العلم قد وقع شيئا في شيئا لا اشكال فيه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن جمع بين العلم والعمل واكتفى في الاولى به بالعلم ويضاف اليه كذلك العمل قال اي معرفتهن واعتقاد معانهن والعمل بمدلول هذه المسائل يعلم هذه المسائل ويعمل بما دلت عليه هذه المسائل ولا شك انه اذا علم فقد اعتقد اذا علم الشيء فقد اعتقده ثم بعد ذلك يعمل به فان العمل هو ثمره العلم كما مر قال الاولى من المسائل الثلاث التي يدم علمه والعمل بهن ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار هذا اشاره الى تحقيق توحيد الربوبيه وانه افراد الله تعالى بالعباده ان الله خلقنا ورزقنا اي اوجدنا بعد ان لم نكن شيئا لعبادته اوجدنا من اجل ماذا من اجل حكمه عظيمه كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا, إلا ليعبدون فخلق الجن والانسا يعني اوجدهم بعد عدم من اجل تحقيق عبادته جل وعلا ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له يعني من اجل تحقيق العباده لا من اجل الاستمتاع والتمتع بالدنيا وطيباتها وانما المراد بها ان تعين العبد على تحقيق العبوديه لله تعالى قال ولم يتركنا هملا فلقنا لعبادته ولم يتركنا هملا اي مهملينا معطلين سدن شبه البهائم لا نؤمر ولا ننهى قال تعالى ايحسب الانسان ان أي يترك سدى اي لا يؤمر ولا ينهى وانما خلق هكذا عبثا الجواب لا أيحسب اي يحسب اي يظن ان يترك سدى اي هملا لا يؤمر ولا ينهى وقال افحسبتم انما خلقناكم عبثا بمعنى السدى وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو اذا دلت هاتان الايتان كغيرها من الايات فهو معلوم من الدين بالضروره ان الله عز وجل هو الخالق للجن والانس فكل فرد من افراد الجن والانس فهو مخلوق لله تعالى ولا خالق الا الله عز وجل وكذلك لم يتركهم سدى بل كلفهم بطاعات واجتناب المنهيات وبالحديث القدسي ابن ادم خلقتك لاجلي وخلقت كل شيء لاجلك فلا فلا تلعب هذا كره ابن كثير في تفسيره قال قد ورد في بعض الكتب الالهيه قال الله تعالى الى اخره ليس بي باثلا بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له خلقنا للعباده ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا كما قال بل ارسل الينا رسولا لان هو محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم ارسله الله بالهدى والدين الحق وهذا اصل عظيم من اصول الدين يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه ان الله تعالى ارسل رسولا ارسله لماذا لاي شيء من اجل ان نعرفه فقط او من اجل ان نتبعه ونطيعه فيما امر ونلتزم ما عنه نهى وزجر لا شك انه الثاني والايمان والشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله تقتضي العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يكن كذلك فهذه الشهاده وجوده وعدمه سواء وجودها وعدمه ولماذا لانها تنتقد كما تنتقد الشهاده الاولى بترك العمل بمقتضى الشهاده فشهاده لا اله الا الله تقتضي ماذا الا يعبد الا الله فاذا عبد غير الله عز وجل انتقض عنده الشهاده وشهاده ان محمد الرسول الله تقتضي ماذا الا يعبد الله تعالى الا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فاذا ترك ذلك انتقضت عنده الشهاده قال فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار يريد رتب ماذا على الطاعه وعلى المعصيه لان العباد ممن ارسل الله تعالى اليهم رسل اما مستجيبون واما مكذبون فمن استجاب واطاع قال دخل الجنه لان طاعته طاعه لله قال ومن يطع الله ومن يطع الله ورسوله يدخلون جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون دلت دلت على ايه على ان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الى دخول الجنه ومن عصاه دخل النار عاذل الله منها ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين قال وقد امرنا الله بطاعته ونهانا عن عصيته بغير موضع من كتابه في اكثر من 30 موضعا كما قال ابن تيميه رحمه الله امر الله تعالى بطاعته رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو مقتضى لا اله الا الله محمد رسول الله لانه اذا كذب بالثانيه انتقضت الاولى قال والدليل وقول تعالى دليل على ماذا ها ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسول لم يتركنا هملا بل ارسل هذه دلل عليها المصنف واما المساله الاولى فلا تحتاج لماذا لانه امر بديه فطري ان الله تعالى خلقنا واوجدنا حينئذ هذا لا يحتاج إلى, الى دليل كل مخلوق يعلم ان الله تعالى خالقه والدليل قوله تعالى ان ارسلنا اليكم يريد النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى الى قريش والخطاب هنا لكفار قريش والمراد به سائر الناس ان كان الاصل قد يخرج الخطاب خاصا لكنه يكون ماذا يكون عاما يكون عاما كما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي حينئذ يكون ماذا يكون خطابا له ويراد به ماذا امته ولذلك قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي واحد اذا طلقتم النساء كذلك عدل عن المفرد الى الى الجمع فدل على ان المراد يا ايها النبي انت وامتك وما به قد خوطب النبي وتعميمه في المذهب السني ويكون عليه ماذا يكون عاما الا ما دل الدليل على انه ماذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والعكس بالعكس لو قيل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا دخل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء اللفظ عام بالإيمان أو بالناس أو التقوى ونحو ذلك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من من هل الإيمان وإذا جاء اللفظ خاص يا أيها النبي يا أيها الرسول فاللفظ حين يذين يكون ماذا؟ له ولأمتين إلا إذا دل الدليل على الخصوصية وبالإجماع أن الخصوصية لا تثبت إلا بنص خاص إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني بأعمالكم معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة خاصة وسطا اي عدلا خيارا قال تعالى قال اوسطهم اي خيرهم اعدلهم وخير الاشياء اوسطها فالوسط المراد بماذا وسط العدل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا تكون انتم شهداء على الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يكون ماذا شهيدا على على امتي ولذلك جاء في البخاري من حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا يدعى نوح عليه السلام يوم القيامه فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت اسال الله عز وجل هل بلغت فيقول نعم فيقال لامته هل بلغكم فيقولون ما اتانا من نذير يكذبون ما اتانا من من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وامته فيشهدون انه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا وذكر هذه الايه قال كما ارسلنا الى فرعون رسولا كما ايك ارسالنا الكاف للتشبيه وما هنا مصدريه اتول عنيذ به بمصدره ايك ارسالنا ارسلنا اليكم كارسالنا كما ارسلنا الى فرعون رسولا هو موسى كليم الرحمن عليه السلام كما اخبر الله به في غير موضع من كتابه فعصى فرعون الرسول يعني كذب به ولم يؤمن قال رسولا الرسول كما ارسلنا الى فرعون رسولا نكرا ثم قال فعاصى فرعون الرسول اعاده به بال فالثاني عين الاول ثاني عين الاول اذا اعيدت النكره معرفه فهي عين الاولى عين اولى واذا اعيدت المعرفه معرفه فهي عين الاولى واذا اعيدت المعرفه, المعرفة نكرا فيغيرها ليست هي عينا واذا اعيدت النكره نكرا فبخلافه يا فينا اذا هنا ماذا قال فعصى كما ارسلنا الى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول الذي ارسله الله تعالى اليه وهو موسى ليس غيره ليس ليس غيره فاخذناه اخذا وبيلا اي ثقيلا شديدا قال هنا شديدا مهلكا وذلك باغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم احد ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ الى يوم القيامه ثم عذاب النار يعني في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي يعرضون عليها في البرزخ يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخرا ويوما تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فهذه عاقبة العاصين للرسل هذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم أي فاحذروا أنتم أيها الأمة هذا المراد ليس المراد هكذا أن يذكر الله عز وجل شأن فرعون موسى ثم لا يكون فيه عظة وعبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كل ما قصه الله تعالى من قصص الأنبياء مع أقوامهم فالمراد به الخطاب لهذه الأمة يعني احذروا إن فعلتم فعلهم فيما عصي به نوح أو هود أو غير من الأنبياء فالعاقبة هي العاقبة حكمه هو هو الحكم ولذلك قال هنا اي فاحذروا انتم ايها الامه ان تعصوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله اليم عذابه في الدنيا والبرزخ في الاخره نعوذ بالله من من ذلك يعني هذا تحذير لهذه الامه ان تعصي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم حيلذ يحل بها ماذا ما او يحل بها ما حل بي فرعون وقومه والجامح اين الذي ما هو الجامع هو المعصيه لان كل من عصى الله فثم عقوبه تتعلق به فاذا وجدت المعصيه فثم العقوبه اذا القياس به في محله وكل ما قص الله تعالى انما يراد به ذلك بل قال ابن كثير رحمه الله تعالى اي فاحذروا انتم ان تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما اصاب فرعون وانتم اولى بالهلاك والدمار ان كذبتم لان رسولكم اشرف واعظم من موسى بن عمران يعني ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم اشد لانه هو اشرف فاذا كان كذلك فعلي ان تكون العقوبه ماذا تكون العقوبه اشد قال وفي القران ايات كثيره في بيان سعاده من اطاع الرسل وشقاوة من منعصا هذا من المعلوم من الدين بالضروره هذه المساله الاولى فيما تتعلق بماذا بتقرير التوحيد توحيد الربوبيه وقدمها على المساله الثانيه فيما يتعلق بتوحيد العباده لان التوحيد الربوبيه اصل وتوحيد الالوهيه فرع صحيح ام لا توحيد الربوبيه اصل وتوحيد العباده توحيد الالوهيه هذا فرع لماذا لانه يعبد يعبد من يعبد الاله المستحق الذي اتصف بماذا بخصائص الربوبيه فيعتقد اولا انه الخالق الرازق المالك النافع الضار الى اخره ثم يعبده فكان ماذا فكان اصلا ولذلك يكون توحيد الربوبيه دليلا لاثبات توحيد العباده واضح هذا لذلك قدم المصنفون على المساله الثانيه قال الثاني ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فالله سبحانه المستحق لها العباده وحده دون ما سواه لما اتصف به من صفات الكمال ولما تحقق به من خصائص الربوبيه ومن سواه لا يستحق شيئا منها البت وفي الحديث القدسي اني والجن والانس فينا بين عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي اتقرب اليهم بالنعم ويتبغضون الي بالمعاصي معناه صحيح لكنه ضعيف رواه البيهقي في شعب السنة منقطع والحاكم من التلمذي ولان الشرك اعظم الظلم قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم أراد به ماذا الشرك الاكبر والظلم وضع شيء في غير موضعه واذا عبد غير الله تعالى وضع الشيء في غير موضعه ولذلك سمي الشرك ماذا او وصف الشرك بكونه ظلما لماذا لانه وضع العباده في غير موضعها عبد الصنم هل الصنم يستحق ان يعبد الجواب لا اذا وضع الشيء في غير موضعه فكان ظالما والظلم وضع شيء في غير موضعه وسمى الله المشرك ظالما لانه وضع العباده في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها واخبر تعالى انه لا يرضى لعباده الكفر مصنف قال هنا ماذا ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته والدليل على ذلك انه نهى عن الشركه واذا نهى الله تعالى عن الشيء دل على انه مبغوض اليه او لا واذا امر بالشيء دل على ماذا على انه محبوب ولذلك العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه يحبه ويرضاه بدليل ماذا بدليل الامر اذا امر به دل على انه محبوب ولذلك ما يحبه الله تعالى ويرضاه الاصل انه غيب او لا غيب ما الذي يطلعنا على أن الله تعالى أحب هذا الشيء أو أنه رضي عن هذا الشيء لن نصل إليه إلا بماذا بيه بدليل من كتاب أو سنة لأنه غيب فيحتاج إلى وحي حينئذ لا عبادة إلا ما جاء عن طريق الوحى ولذلك قعد أهل العلم القاعدة الكبرى أن العبادات توقفية مردها إلى توقيف يعني السمع ولابد من إثبات العبادة بدليل من كتاب أو سنة أو, أو إجماع ولا يتفق قياس في ذلك أولا يعني في في اصول العبادات اما في التفاريع هذه يجعل بعض العلم القياس داخلا فيها قال هنا لا يرضى سبحانه اذا لا يرضى لماذا لكونه قد نهى عنه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلما نهى عنه دل على انه لا يرضى الشركه ابدا قال هنا واخبر تعالى انه لا يرضى لعباده الكفر وانما يرضى لهم الاسلام كما قال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا وإذا رضي الاسلام حينئذ ابغض الكفر يعني بهذا النص كذلك تستدل به على ماذا على ان الاسلام رضيه الله تعالى ما يقابل الاسلام هو الكفر والشرك هذا نقيض الاسلام فاذا تعلق الرضا بالاسلام حينئذ نقيض الرضا الذي هو البغض متعلق به بنقيض الاسلام هذا بدلاله المفهوم قالوا في الحديث ان الله يرضى لكم ثلاثه ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فالعباده مرضيه وان ولا تشركوا به شيئا كذلك هو مرضي يعني ترك والتناب الحديث قال هنا لا مالك مقرب ولا نبي مرسل اي لا يرضى سبحانه ان يجعل له شريكا في عبادته لا مالك مقرب عنده لا مالك مقرب عنده ولا نبي مرسل يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات هذا الوصف يذكره بعض اهل العلم لا مالك مقرب ولا نبي مرسل ملك هذا اشرف اذقيل بثما مفارقه بين اولياء البشر وبين الملائكه اشرف من يكون هو الملائكه ثم منهم مقربون الى الى البارئ جل وعلا والنبي والرسول هو اشرف البشر عينيد اذا كان الله تعالى لا يرضى ان يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الذي هو ماذا اصفاء اهل السماوات اصفاء اهل الارض فمن باب اولى واحرم من دونهما هذا سدال بي بالقياس او الاولوي فاذا نفي الشرك وتعلق الشرك بما هو اقرب الى الله تعالى واحب الى الله تعالى وهو قد رضيه الله تعالى من اهل السماوات والارض فمن دونهم من باب الاولى واحرا ولذلك قال فضلا عن غيرهما من سائل المخلوقات فاذا لم يرضى بعباده من كان قريبا منه كالملائكه ولا نبي مرسلا وهم افضل الخلق فغيرهم بطريق اولى قياس الاولى لان العباده لا تصلح الا لله وحده فكما انه المتفرد بالخلق والرزق والتدمير فهو المستحق للعباده وحده دون من سواه دون من من سواه قال والدليل قول تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد وان المساجد دليل على ماذا على انه لا يصلح ان يعبد مع الله تعالى احد البت قال ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته وان المساجد قال هنا اي وان المواضع التي بنيت للصلاه والعباده وذكر الله او اعضاء السجود لله يعني فيه قولان تفسير المساجد هنا ماذا في قول قيل المساجد التي بيوت الله تعالى وقيل المراد به ماذا اعضاء السجود سبعه وليد هذا او ذاك كل منهما لا يكون إلا, الا لله فاعضاء السجود لا تستعمل الا سجودا لله تعالى ويستدل به عدم صرف السجود لغير الله تعالى على سائر العبادات وكذلك ما يتعلق بالبيوت التي بنيت لذكر الله تعالى وعبادته لا يكون فيها ماذا شرك بالله تعالى وعلى القولين يدل على ماذا على عدم وقوع الشرك في عبادته مطلقا اي ان المواضع التي بنيت للصلاه والعباده وذكر الله او اعضاء السجود لله فلا تدع نهي عام لجميع الخلق الانس والجن فيها او بها مع الله احدا فيها او بها ها فيها او بها فيها اي في المواضع يعني على القول الاول او بها يعني الاعضاء اذا جمع بين بين القولين تنبى لهذا قال مع الله احدا واحد النكره في سياق النهي فلا تدعوا هذا نهي مع الله احدا احدا سواء كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا وهو نكره في سياق النهي فتعم شملت جميع ما يدعى من دون الله سواء كان المدعو من دون الله صنما اوليا او شجره او قبرا او جنيا او غير ذلك وهذه من فائدتها ماذا التعميم لان المشرك به والذي يتعلق به الناس هذا يختلف باختلاف الازمان والاعصار والعقول والافواه نحو ذلك فتتجدد حينئذ ماذا ما يشرك بالله تعالى فلذلك لا ياتي في القران والسنه الا معمما يعني في تعميم لا تشركوا بالله شيئا شيئا يصدق على ماذا لكل ما يتعلق به القلب كذلك وكذلك لا تدعو مع الله احدا احدا نكر بالسياق في النهي فيعم قال فان دعاء غير الله هو الشرك الاكبر والذنب الذي لا يغفر الا بالتوبه منهم قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال انه من يشرك بالله انهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من من اصل اذا المساله الثالثه تتعلق بماذا بان الله تعالى لا يرضى ان يشرك به احد مطلقا قال رحمه الله تعالى الثالثه اين مسائل الثلاث التي يجب العلم بهن والعمل بهن ان من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم اوحد الله لا يجوز له مولاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب هذه المسألة تعلق بالولاء والبراء وذكر في مقدمة المسألة أن من لوازمه طاعة الرسول وتوحيد الله تعالى أنه يقطع المولاة بأعداء الله تعالى ولذلك قال أن من أطاع الرسول وحد الله لماذا قال أطاع الرسول وحد الله؟ لبي ماذا؟ أن ما سيأتي من لوازم هذه المسألة الشهادتين من لوازم هاتين الشهادتين طاعه الرسول صلى الله عليه ماذا شهادته ان محمد رسول الله ووحد الله دل عليه ماذا شهادته ان لا اله الا الله اذا من مقتضيات الشهادتين ما يتعلق بالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين وهذا دل عليه قوله جل وعلا قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم ان براءا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمن بالله وحده هذا نص صريح في في هذا المقام قال هنا اي المساله الثالثه من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف على على المكلف معرفتها واعتقادها ولا يكفي ذلك بل لابد من ماذا لابد من العمل بموجبها لأن العمل يتعلق به بالباطن وإذا صلح الباطن لازم منه ماذا أن يصلح الظاهر فإذا أحب المؤمنين فلابد أن يظهر ذلك على جوارحه وإذا أبغض الكافرين لابد أن يظهر ذلك على جوارحه فإذا ادعى محبة المؤمنين وظهر خلاف ما يدل على المحبة فدعواه المحبة كاذبا صحيح واذا ادعى بغض الكافرين ولم يظهر الا عكس ما يكون سببا للبغض ونحوه عين دعوى البغض تكون ماذا تكون كاذبا اذا اذا للقاعده السابقه اذا قال انه اذا قال بانه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عين لابد ان يكون الظاهر مطابقا للباطن واذا ادعى بانه يخاف الله تعالى عين لابد ان يكون الظاهر مطابقا للبعض فاذا ادعى بانه يخاف الله تعالى ولا يترك ذنبا الا وقد ركبه ها هذا يخاف او امن ها هذا امنه حينئذ مجرد دعوى الخوف الذي يكون في القلب لا يكفي حتى يترتب عليه العمل الظاهر وكذلك المحبه للمؤمنين لابد ان يترتب عليها ماذا العمل الظاهر وكذلك بغض الكافرين هو عمل قلبي لكن لابد ان يدل عليه ماذا العمل الظاهر هنئ محبه المؤمنين تلزم القول والعمل وبغض الكافرين تلزم القول والعمل عدم القول والعمل في الحالتين دليل على كذب الدعوه في محبه المؤمنين وبغض الكافرين اذا ثم ترابط بين المسالتين بين الظاهر والباطن فالولاء والبراء ليس من اعمال القلوب فقط بل هو من اعمال الجوارح والقلوب مطلقا على هذا التفسير قال ان من اطاع الرسول وحد الله اي المساله الثالثه من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بموجبها يعني ما تقتضيه ان من اطاع الرسول فيما امر به وارتنب ما نهى عنه ووحد الله في في عبادته هذه اذا اعتقدها لزم منه ماذا لزم منه محبه المؤمنين وبغض الكافرين والا حصل عنده خلل في هذه الدعوه يعني طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله تعالى قال لا يجوز لهم موالات من حاد الله ورسوله لا يجوز هذا نفي للجواز ولا يستلزم ماذا ولا يستلزم عدم الكفر بل هو لا يجوز ويكون محرما واذا كان محرما قد يكون ماذا قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر او لا الكفر محرم او لا يكون محرما وليس كل محرم ان يكون كفرا وكل ما كان كفرا فهو او محرم اذا لا يجوز لا يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى انه اراد ماذا انه اراد انه لا يكون كافرا وانما اراد ان يبين مطلق الموالاه لان مطلق الموالاه هذه تشمل المعصيه وتشمل كذلك ما يكون كفرا بخلاف التولي فالتولي هو اخص من مطلق المواله فرق بين صوابا ثم فرقا بين النوعين تولي المراد به نصر الكافر على المسلم هذه لا تكون الا كفرا لا تكون الا الا كفرا وهي كفر اكبر مخرج من المله ولا يشترط فيها الاعتقاد واما مطلق الموالاه فهي شامله للنوعين قد تكون كفرا وقد تكون ماذا معصيه وهذا يلزم من التفريق بين النوع لماذا لانه باتفاق ان التشبه بالكافر داخل في الموالاه داخل في الولاء بمعنى انه احب الكافر فعينئذ تشبه به وبالاجماع ان ليس كل تشبه بالكافر يعتبر ماذا كفرا بل قد يكون كفرا وقد يكون معصيه وقد يكون بدعه داخله فدل ذلك على ماذا على انه لابد من التفصيل والقول بالترادف مطلقا في كل موالات انه تكون كفرا اكبر هذا مخالف لله للنصوص فيما فيما يظهر والمصنفون رحمه الله اراد ان يبين ان الولاء والبراء هذا من لوازم التوحيد بقطع النظر عن كونه هل يكون كافرا او لا هذه فصاله في مواضع اخرى وانما اراد ماذا على جهه الاجمال فالموالاه يعني مصادقه وموالاه الكفار محرمه لا يجوز للمسلم لا يجوز للمؤمن ان يكون من ممن يودهم وممن يصادقه كافرا حينئذ هذا الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى ولذلك عبر بماذا لا يجوز ولا يقتضي ذلك انه لا لا يكفر بل قد يكفر وقد لا لا يكفر ففي التفصيل ففيه توصيله قال لا يجوز لهم موالاه من حد الله ورسوله حد الله ورسوله اي قال هنا بل يجب عليه ان يصارمهم مصارمه المقاطعه سيف صارم يعني قاطع فلا بد من المصارمه ويقاطعهم ويعاديهم اشد المعاده كما جاء في قول ابراهيم لما سبق وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا الى حتى تؤمنوا ما دمتم على كفركم فليس ثم الا الا العداوه والبغضاء قال رحمه الله تعالى ويعاديهم اشد المعاداه والمحادون لله هم الكافرون بالله وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمه يعني الحكم عام والموالاه والموده والصداقه موده والصداقه الموده المراد بها المحبه والصداقه والصداقه اعم من المحبه قد يكون صديقا له ويحبه وقد لا لا يحبه قال ضد المعاداه والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة ولها أيضا عند أهل العلم معنية أحدهم أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون فيه في حد المؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان والمسركون في حد إبليس وجنوده وهو الكفى يعني هذا المراد به بالمحاد حد الله ورسوله بمعنى أن المؤمنين في حد الله تعالى أو الإيمان والمشركين في حد ابليس واول كفر هذه المحاده وفاصل بين النوعين بالقول الثاني وقال به بعض اهل التفسير انه ليس بين الكافرين والمسلمين الا الحديد لعله حاده ماخذ من ماذا من الحديد او السيف الا الحديد يعني القتال بالحديد قال ولو كان اقرب قريبه اي ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك او اباك او اخاك او عشيرتك بين الله قاطع التواصل والتوادد والتعاقل تعاقل هذه العاقله يعني في ديات الخطا يكون بين المسلمين والتوارث وغير ذلك من الاحكام والعنايق وقرب الانساب بين المسلمين والكفار هكذا قرب الانساب بين المسلمين والكفار وفي بعض النسخ قرب الانسان والانساب بمعنى ماذا انه لو كان بين الناس نسب وكان أحدهما كافر والآخر مؤمنا في حنيذ الأصل به المقاطعة إلا ما دل الدليل على استثنائه كالأب المشرك ونحوه فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك بالله ولو كان بعيد الدار مدام ما يجمعك ماذا وصف الإيمان قال والكافر ولو كان أخاك في النس فهو عدوك في الدين وحرام على كل مسلم موالاتهم بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء فأراد المصنف أن يبين ماذا؟ على جهة العموم بيان هذا الأصل الولاء والبراء قال والدليل قوله تعالى يعني على ذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد هذه نافية ولذلك رفع الفعل تجد قوما اين الذي يكون ماذا يكون نفيا وهو ابلغ من النهي لان النهي هذا يتعلق بالمستقبل واما النفي فهذا يتعلق بالماضي والمستقبل النفي لا تجد لا في الماضي ولا في المستقبل واما النهي هذا يتعلق بماذا بالمستقبل ولذلك صار ماذا صار اعم قال هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر الايمانا المراد به إيمان شرعي إذا أطيق الإيمان فالمراد به الإيمان الشرعي ليس الإيمان اللغوي الإيمان الشرعي الصحيح الذي يفيد التلازم بين الباطن والظاهر بين الباطن والظاهر فلا يدعي مدعين أنه يحب المؤمن ثم لا يفعل إلا أفعال من يبغض المؤمن هذا كذب في دعواه وكذلك العكس في الكافر قال أنه لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجبا الامال الواجب هذا يحتمل انه اراد به اصل الايمان لانه واجب ويحتمل انه اراد به ماذا كمال الايمان الواجب لان الولاء والبراء مواله الكافر قد تفضي الى الخروج من المله فينتفي حينئذ الاصل الايماني وقد تبقى او يبقى معه اصل الايمان فينتفي كمال الايمان الواجب قال يوالون اي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله وهم الكافرون وان كانوا اقرب قريب فلا يجتمع الايمان ومحبه اعداء الله بل لا تجد المؤمنين الا محادينا من حاد الله ورسوله معادينا من عاد الله ورسوله فان الموده فان الموده المحابه مفاعله من المحبه ولا ريب ان الايمان الواجب يوجب محاده من حاد الله ورسوله كما انه يستلزم محبه من يحب الله ورسوله وموالاتهم فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الايمان ترك واجبا من واجبات الايمان وقد يكون ماذا قد يكون مفارقا له من المله قال واستحق ان ينفى عنه الايمان كما في النصوص واما من ترك مواله المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الايمان واستحق ان ينفى عنه الايمان ولا يلزم النفي عنهم ان ينتفي بالكليه وانما يكون ذلك اذا حصل ماذا التولي عندئذ ينتفي الايمان من اصله قال ولو كانوا في الايه لا تريد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم والعشيره اسم لكل جماعه من اقارب الرجلين الذين يتكثر به المراد هنا ماذا الاقارب مطلقا الاقارب مطلقا ليس لخصوص العشيره قال اي لا يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الاقربين كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اوليا اصدقاء واصحاب من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وقال قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم ازواجكم وعشيرتكم الى قولي احب اليكم من الله ورسوله وختمها بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فسماهم فاسقين بذلك قال اولئك الذين كتب في قلوبهم الايمان كتب اي جمع في قلوبهم الايمانا أي أولئك الذين يوادوهم أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساهم فهي مقنة مخلصة وكتب لهم السعادة وزين الإيمان في بصائرهم قالوا أيدهم بروح منهم أي قواهم بنصر منهم ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه وسمى نصره إياهم روحا لأن به حياة أمرهم أكذا لأن به حياة أمرهم حيا يا امرهم يعني صار امرهم فيه حياه او لان به حياه امرهم وايدهم بروح من ثم قال ويدخلهم جنات اولا ذكر ما يتعلق بالثواب في الدنيا كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من هذا في الدنيا قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها جنة اسم لدار جمعت انواع النعيم التي اعلاها النظر الى وجه الله الكريم ويدخلهم ان يسكنهم جنات في ذلك كرامته التي اعدت للمتقين وسميت باسم البساتين لانها اشجار مثمره وانهار جاريه وقصور عاليه تجري من تحت اشجارها ومساكن المياه في الانهار وفي الحديث انهار الجنه في غير اخدود يعني تجري دون ماذا دون اخدود خالدين دائمين فيها لا يبغون عنها حولا يعني انتقالا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنه هذا السناف كالتعليم السابق ورضوا عنهم يعني في الآخرة بإكرامهم بيب الجنة وهذا أعلى مراتب النعيم وفيه سر بديع وهو أنهم لما أسخطوا القرائب العشائر فيه في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنهم بما أعطاهم من النعيم المقيم الفوز العظيم الفضل العميم قال أولئك حزب الله أضاف الحزب إليه جل وعلا إضافته تشريف لما ذكر هذه النعم اتبعه بما يجب ترك الموالاه اعداء الله فقال اولئك اي الموالون اولياء الله المصالمون اعداء الله هم حزب الله وانصاره في ارضه وعباده المقربون اهل كرامته الا اداه تنبيه الا ان حزب الله هم المفلحون والفلاح والفوز والظفر وسعاده في الدارين فائزون في الدنيا والاخره ناجون يوم القيامه وفي الحديث اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمه فاني وجدت فيما اوحيته الي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدعون من حد الله ورسوله وظهر بهذا انه يجب على كل مسلم مقاطعه المشركين ومنابذتهم هذه التي اراد ان يشير اليها المصنف رحمه الله تعالى ان المسلم لا يرتمي مع الكافر بمعنى لا يحبه ولا يصادقه ولا ولا يواده اما باعتبار الكفر وغيره هذه مساله اخرى لها محلها والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين